بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك أولا لعلك باخع نفسك ألي وما يأتيه من ذكر من الرحمن محدف فقد <تصفيق> يبكن إِنَّ <Es> فِي 11. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَكْتُلُونَ 12. كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين معنا بني إسرائيل قال لن رب تفير I'm sorry.